إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق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 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأأن تصرفون إن تكفر فإن الله غني عنكم ولا يضال عباده الكفر وإن تشكر يضله لكم ولا تزروا وزارة أخرى 113. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون 114. إنه عليم بذات الصدور 115. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه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 وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَمَنْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُقْدِمُ مَنْ فِي النَّارِ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار ووعد الله لا يخلف الله الميعاد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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمِن يُضْلِلَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالظَّالِمِينَ دُوْقُ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ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 119. وإنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 110. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين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 أليس الله بعزيز الانتقام؟ ولا إنس ألهم من خلق السماوات والأرض؟ ليقولن الله قل أفرئي.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 قل يا قوم يعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَتَّعَ لَهُ بِوَكِيلٍ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 قول اللهم مفاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أتتحكم بين عبادك أتتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 117. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 118. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال 124. ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون 125. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها اولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلموا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 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَهُ وَأَن لَا تَشْعُرُونَ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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.